مَا يَتْوُرُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِي اَمَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ مَعِلَتًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأول اَخْرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ مَا لَا يَعْقِلُونَ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ قَالُوا إِنَّهُ لَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَشَاقٌّ ۚ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِثْلَهُ ۚ قَالُوا رَبَّنَا وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقُولُونَ بَنُو اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُ ப நம் பம் மூலமீஷு இல سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ